الدرس الخامس من الراء إلى الغين واحد كتابة الحروف العربية في الكلمات را رمان سرير جسر زاي زهرة جزار خبز سين سبورة عسل شمس رأس شين شراع ريشه مشمش رشاش صاد صاروخ بصل صوص ضاد ضابط بيضة عرض ط طبيب قطار مشط وطوات ظ ظرف مظله حظ محظوظ عين علم قبعة مدفع شراع غين غزال ببغاء صمغ، فراغ.